من عباده أننذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات ولرض بالحق تعال عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين ولنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكمون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 وَلَوْ شَاءَ أَلْهَدَيْكُمُ أَجْمَعِينَ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا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 إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وما درأ لكم في الأرض مختلفاً الوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون هو الذي سخر البحر لتاكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى لرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون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 إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا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 قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاء فيهم قال الذين اوتوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بل إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبيس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خيرا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 اللهم ما عبدنا من دونه من شيء ان نحن ولا اعبدنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولنا نعبد الله واجتنب الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين تحرص على هديهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بل وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون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 أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم اولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخلون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 إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبن فغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون ثم اذا كشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم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 وإذا بشر أحدهم بلنث يظل وجهه مسودا وهو كظيم يتواجي من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون لم يدسه في التراب ألا سابقا للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم ولو يواخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دون بات ولكن وخيرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم لا يستخرون ساعه ولا يستقدمون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 والله أنزل من السماء ماء فأحيى به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في عامل لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالص خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل ولعناب تتخذون منه سكر ورزق حسنا إن في ذلك لآخر لقوم يعقلون وأوحى ربك إِلَى النحل أَنِ اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر وَمِمَّا يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا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 دير رزقهم على ما ملكت يمانهم فهم فيه سواء، أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنَ الْأَنْفُسِكُمْ وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيء ولا يستطيعون فلا تضربوا لله لمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ مَالٍ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۖ هَلْ يَسْتَوُونَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يعلمون ضرب الله مثلا للرجلين أحدهما كم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا ياتي بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب ان الله على كل شيء قدير والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصار والافئده لعلكم تشكرون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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود لنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبيرها وأشعيرها أثاثا ومتاعا لاحين والله جعل لكم من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 يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يوذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاءُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقُوا إلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم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 تائذ القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إِذَا عاهدتم ولا تنقضوا ليمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلاً إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوتنا كاثن تتخذون ايمانكم دخلا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربا من أمة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 ويهدي من يشاء ولا تسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السور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 ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من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 يَتَّقِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَوْلُ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدَى وبشرى لِلْمُسْلِمِينَ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 انما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن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 أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصيرهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرتهم الخاسرون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 يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة ياتيها رزقها رغدا من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 اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنه وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا